بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد قال المراد رحمه الله تعالى أو وهذا هو الحرف السادس من أحرف المعاني الثنائية قال أو حرف عطف ومذهب الجمهور أنها تشرك في الإعراب لا في المعنى في الاعراب لا في المعنى لانك اذا قلت قام زيد أو عمرو فالفعل واقع على احد من احدهما من احدهما وقال ابن مالك انها تشرك في الاعراب والمعنى في الإعراب والمعنى لكن في الاعراب تحقيقا وفي المعنى احتمالا احتمالا يعني احتمال القيام من احد ايش من زيد او من عم قال لان ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جاء بها لاجله الا ترى ان كل واحد منهما مشكوك في قيامه اذن تشارك لما قبلها في المعنى ماذا في المعنى احتمالا على الشك يعني احتمالا واما في الاعراف فهو ماذا آه، تحقيقاً. تحقيقا قال قلت وكلاهما صحيح باعتبارين أشبعنا باعتبارين بالنظر إلى الاحتمال وبالنظر إلى المآل إذا نظرنا إلى المآل إذا نظرنا إلى المآل قام زيد وعمر فالمآل،, فالمآل ماذا لواحد فالمآل لواحد واذا نظرنا الى الاحتمال حاصل لأحدهما حاصل لاثنين هذا فائده جميله وهذا يعتبر تقسيم مفيد وكلاهما صحيح باعتبارين الاعتبار الاول بالنظر الى الاحتمال هذا المشاركه اللي ما قبلها في المعنى يعني لسه ال الاشتراك في المعنى، وباعتبار المعان، الانفراد بالمعنى، الانفراد بالمعنى. قال وولئو ثمانية معان، الأول، الأول الشك، الأول الشك نحو قام زيد أو عمرو قام سيدنا وعمر والشك هذا باعتبار القائل الشك هذا باعتبار القائل وقد يكون مصروفا لمن للمخاطب قد يكون مصروفا للمخاطب ما الثاني الابهام الابهام ما معنى الابهام يا اخوه الابهام القائل يعلم أحد الأمرين لكن يريد أن يوقع السامع لهذا الأمر في الشك وهذا يسمى ماذا؟ أسلوب ماذا؟ التشكيك أسلوب التشكيك طيب من أساليب التشكيك من فائدة أساليب التشكيك على السامع في التشكيك يعني التشكيك على المبطل فمثلا عندنا يعني رجل على كفر ومتجلد لما هو فيه أقل ما يمكن أننا ماذا نفعل له نشكك فيما هو فيه لأنه إذا تشكك فيما هو عليه تكون مرحله من مراحل إيش؟ من مراحل زعزع ثباته على مبدئه الكفري أو وهو الأمر الثالث أيضا نستفيده مرحلة تعتبر من مراحل من مراحل الداعي الى بدعه مرحله عندنا داعي الى بدعه متقلد لها اقل ما يمكن اننا ماذا نفعل له ماذا نفعل بالتشكيك ونوقعه في الارتباك التشكيك هذا مرحله لان اذا اوقعنا في التشكيك اذا ادخلنا الشك عليه فيما هو فيه فيما هو متقلد له اقل شيء يخف ايش يخف بعض ما بعض ما هو فيه من الجلاده ومن الشده قال الإبهام نحن تعالى وان وإياكم لعلى هدى او في ضلال المبين وان وإياكم لعلى هدى او في ضلال المبين هذه مرحله من مراحل, من؟, من مراحل الدعوه من مراحل الدعوه الذي بينها القران وهو ايقاع المخاطب في ماذا في الشك فيما هو فيه لأنه اذا نظر اذا نظر في امره وانوياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ينظر لنفسه وينظر للمخاء للمسلم ينظر لنفسه ينظر النبي عليه الصلاه والسلام ينظر لنفسه وينظر لاهل الاسلام فماذا يعوده هذا النظر التشكيك الذي وقع في قلبه الى ماذا يؤدي الى معرفه الحق وأنه يبقى ينظر في حاله وينظر في من وينظر في حال أهل الإسلام فمجرد المقارنة الذي دخلت إلى قلبه بسبب التشكيك والإبهام الذي ادخل إلى قلبه والتأثير لأن القرآن تأثير التأثير هذا الذي حصل الله يقوده إلى ماذا؟ إلى الاعتبار في حال الفريقين فيكون سبب لهدايته قال آثان الإبهام نحو إنا وإياكم لعلى هدى والفرق بينهما أن الشك من جهه المتكلم والإبهام على السامع الإبهام يكون على السامع يعني ايقاع السامع في شك قال آثان التخيير نحو خذ دينارا أو ثوبا التخير والتخير لا يجوز معه الجمع. قال الرابع الإباحة الرابع الاباحه نح جالس أو ابن سيرين ها ما هو ضابطها يجوز الجمع بين الأمرين والتخير لا يجوز الجمع بين الأمرين هذا الفرق بين ماذا بين التعبيرين قالوا الفرق بينهما جواز القمعه الإباحة ومنع القمعه التخير هذا ماذا تكتب عليه راء راء يعني فرق فرق وتنقله إلى الفروق في دفتر الفائد العشر الفرق الأول الفرق الثاني قال الخامس التقسيم الخامس التقسيم قال الخامس التقسيم قال نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف وأبدأ ابن مالك في التسهيل التقسيم بالتفريق المجرد يعني ابن مالك في ماذا سمى التقسيم التفريق المجرد يعني من المعاني السابقة من المعاني يعني التفريق المجرد من ماذا مجرد من المعاني السابقة يعني من الأربعة المعاني السابقة فيبقى التقسيم قال ومثله بقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى قال التعبير عن هذا بالتفريق اولى من التعبير عنه بالتقسيم لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم اقوى من استعمال اقوى من استعمالهم قلت وعبر بعضهم عن هذا المعنى بالتفصيل والتفصيل ماذا هو السائد في الكتب البلاغية اغلب ما يعني اغلى الاستعمال البلاغي لفظ التفصيل يعبرون عن هذا المعنى التقسيم يعني التقسيم بالتفريق المجرد التفريق المجرد التقسيم التفصيل ثلاثه مسميات لمعنى واحد ما هو المشهور في كتب المتاخرين وفي كتب البلاغيين التفصيل قالوا كونه هدى او نصارى يعني تفصيل هذه يعني ما معنى التفصيل اي قالت قالت اليهود كونوا وقالت النصارى كونوا نصارى هذا المقصود وقالوا كونوا هدى او نصارا هل اليهود قالوا كذا والنصارى قالوا كذا أم ماذا قالت النصارى قال قالت النصارى كون نصارى وقالت اليهود هودا هذا هو التقصي يعني التفصيل قال السادس الإضراب السادس الإضراب في قوله تعالى ورسنه إلى مئة ألفين أو يزيدون ما معنى او يزيدون الإضراب أي بل يزيدون وما هو ضابط الإضراب أن يحل محل الحرف بل وصلناه إلى مائه ألف او يزيدون اي بل يزيدون ضابط حرف ضابط حرف الاضراب ان تحل محله بل مع صحه المعنى قال الفراء او هنا بمعنى بل او هنا بمعنى بل هذا الجمع الاول الجمع الثاني في الايه ان او هنا بمعنى الواو وارسلناه الى مئة الف ويزيدون قال ابن عصور والاضراب ذكره سيبويه في النفي والنهي اذا اعدت العامل قالك قولك لست بشرا او لست عمرا لست بشرا او لست عمرا نسأل المخاطب ونتكلم ولا تضرب زيداً أو لا تضرب عمراً. قال وزعم بعض النحويين أنها تكون للاضراب على الاطلاق، يعني بدون شرط، بدون شرط. بقوله تعالى وارسلناه إلى مائتي ألفين يزيدون، وبقوله فهيك الحجارة أو أشد قسوة. يعني بل أشد قسهم قال وما ذهبوا إليه فاسد ماذا أبو إليه النحر الإضراب دائما يعني بدون شرط فاسد قال وذكر ابن مالك وذكر وقال ابن مالك قز الكوفيون موافقتها بل في الإضراب وافقهم ابو علي وابن برهان ابو علي من الفارسي وابن برهان و ابن برهان قلت و ابن جني قال في قراءه السمال او كلما عاهدوا عهدا يعني بل كلما او كلما بل كلما او كلما عاهدوا عهدا يعني بل كلما قال او هنا بمعنى بل قال السابع معنى الواو في قول الشاعر معنى الواو هنا الشاعر جاء الخلافة جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه مسعل قدري طيب هذا صدر يعني ماذا قاله قرير قاله قرير وهذا صدر بيت عجز كما أتى ربه مسعل قدري جاء الخلافة كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدرين طيب جاء الخلافه او كانت له يعني وكانت له جاء الخلافه وكانت له قذرا اراد وكانت فاوقع او مكان الواو لامن اللبس والى أن والى ان او تاثيبي معنى الواو ذهب الاخش سعيد بن والقرمي واستدل بقوله تعالى ويزيدون وهو مذهب جماعي من الكوفيين ان اهم معنى الواو وصلناه إلى مئه الفين ويزيدون قال الثامن معنى ولا معنى ولا يعني الواو مع اللام الواو مع لا قال معنى ولا ذكر بعض النحويين ان او تاتي بمعنى ولا وانشد لا وقد ثكل لا وجد سكلا كما وجدت ولا لا و وجد لا وجد سكلا كما وجدت ولا وجد عقول أضلها ربع أو وجد شيخ أضل ناقته يوم تواف حقيقي فاندفع يعني ما معنى أو وقد شيخ يقول ولا ولا وقد ولا وقد أو وقد شيخ يقول هنا يحصح محلها ولا يعني حملل على الأساليب السابقة أو وقد شيخ أي ولا وقد شيخ اضل ناقته يوم تواف الحقيقي فاندهع يعني يوم الدع قال هذا يعني بيتان لمالك بن عمرو القضاعي والعقول الناقه فقدت ابنها وما معنى اظلها ربع اظلها ربع يعني ابنها الصغير الذي قد سقطت من ثناياه اربعا يعني اثنتين من تحت أو اثنتين من فوق يعني فصيلها اصيلها قال والربع الفصيل يولد في الربيع وايضا ما سقطت ثناياه هذا الاولى هذا الاولى ما سقطت من ثناياه اثنان من فوق وثنتان من تحت وثنتان من تحت لماذا يبعد أن الفصيل يولد في الربيع الفصيل الذي يولد في الربيع المرعى يكون قريبا والفصيل بجانب أمه فلا تذهب تطلب المرعى فتضله الربيع المرعى ايش المرعى موجود ليس موسم للفراق لكن اذا كان القحط حاصل تجعل ابنها في مكان فترجع فلا تجده في ذلك المكان طيب ما معنى الوقت هو شده الحزن وهو حزن خاص ما معنى حزن خاص حزن خاص لفوات محبوب او لفقد محبوب او لبعد محبوب هذا هو قال لا وقد ثكلا ثك لا. لا وقد لا وقد ثك كما وقدت ولا وقد عقول اظلها ربع او وقد شيخ اظل ناقته يوما توافل حقيقه اندفعه يعني يقول يعني ما حصل به من الحزن على فقد ما أحب أعظم من هؤلاء كلهم يعني و أو وقد شيخ قال أراد ولا وقد شيخ قال وذكر ابن مالك أن أو توافق ولا بعد النهي كقوله تعالى ولا تطع منهم اثما أو كفورا ما معنى أو كفورا ولا كفورا يقول توافق ولا بعد النهي ولا أطلع منهم آثم أو كفورة أي ولا كفورة قالوا بعد النفي في قوله تعالى أو بيوت أو بيوت ابائكم أي ولا بيوت آبائكم الآية والتحقيق أنه في قوله تعالى أو كفورة هي التي كانت للإباحة هي التي كانت للإباحة ما معنى المقصد للإباحة أي إباحة ما إباحة ما قبلها على السواء أي لا تطع ما قبلها ولا تطع ما بعدها لا تطع الآثم ولا تطع الكفور ما معنى الإباحة التي يجمع ما قبلها وما بعدها بدون عيش بدون مانع وهنا الله عز وجل يقول والله تطع منهم آثما أو كفورا ما المقصود أنها عن الجميع النهي عن طاعة الأثيم وأنه عن طاعة الكفور. قال فإن النهي إذا دخل في اللباحة استوعب ما كان مباحا باتفاق وإذا دخل في التخيير فيه خلاف ذهب السيرافي إلى أنه يستوعب الجميع كالنهي عن اللباح وذهب ابن كيسان إلى جواز أن يكون النهي عن كل واحد وأن يكون عن الجميع والتخيير فيه الصواب النهي عن الجميع وقد يأتي لغير الجمع قال تنبيه ذهب قوم إلى أن أو موضوع لقدر المشترك بين المعاني الخمسة المتقدمة وهو أنها موضوع لأحد الشيئين أو الأشياء وإنما فهمت هذه المعاني من القراء يعني يقول أو أصل استخدامها لبن بين شيئين أو أشياء وهذه المعاني, المعاني الذي أخذناها كم فيها معاني ثمانية قال هذه المعاني محتملة فيها هذه المعاني فيها أيش محتملة والأصل أنها ماذا تفين لأحد شيئين أو, أو لماذا لشيئين أو أشياء وإنما فيهمت هذه المعاني أي الثمانية المعاني المتقدمة من القرائن معنى من القرائن القرائن جمع قرينة والمرد بها قرينة السياق قرينة السياق أي قاعي دلاله قرينه السياق عن المعنى دلاله قرينه السياق على المعنى ما المراد بالقرينه هنا دلاله قرينه السياق عن المعنى دلاله قرينه السياق عن المعنى دلاله قرينه السياق عن المعنى وزاد بعض الكوفيين له قسم قسما اخر وهو او الناصب للفعل المضارع في نحق قول الشاعر فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذر الشاهد ماذا او نموت يعني ماذا يجعل او هذه يجعل هذه او ماذا يجعل هذه او ناصبه والصواب أن الفعل المضارع منصوب بعدها بأن مضارع وجوبا لماذا وجوبا لأن لأنه هنا ليست عاطفة وإنما بمعنى إلا أو بمعنى إلا فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا إلى أن نموت فنعذر أو إلا أن نموت فنعذر هذه او هنا او هنا تحتمل أن تكون بمعنى إلا وتحتمل أن تكون بمعنى إلا المعنى صحيح مثالها مثالها قول الله عز وجل حتى تفيء الى امر الله فهنا ما معنى حتى تفيء الى امر الله <تصفيق> ها حتى <تصفيق> هي حتى نعم لكن في المعنى الان حتى تفيء الى امر الله الان نستطيع نقول حتى بمعنى الغاية بمعنى إلى الى الى ان تفيء ونصح نجعلها لمن للتعليل يعني الى ان تفيء او ماذا أو إلا أنت فيها أو إلا أنت فيها. فيصح أن تكون حتى بمعنى إلا أو بمعنى أو بمعنى حق أو بمعنى ماذا حتى أو بمعنى إلا هنا إلا فيمتاز تقعيد من حيث المعنى لا من حيث الحرفية أما تلك فحتى وهذه إلا. لكن الحرف الحرف قد يحتمل قد يحتمل الحرف معنيان في بوقت واحد بوقت واحد مثل هذا سواء او او حتى وغيرها. غيرها قال فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت في وقبله بيت من الشعر جميل كان الشيخ الالباني لما ياتي يعني الحزبيون من الاخوان غيرهم يعني متى ستكون الخلافه ومتى كذا يرد لهم بهذا البيت قل لهم نحن ما خاطبنا الله بإقامة خلافة أخاطبنا الله بأن نقيم دين الله شرع الله في نفوسنا في مجتمعنا في أهلينا في أبنائنا في أعمالنا في اخلاقنا في عقائدنا في تعاملنا أمر الله نقيم شرعه على هذا النحو وأما الملك فهذا الملك لله سبحانه الملك فعل من أفعال الله جل وعلا قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك من تشاء وتعز من تشاء وتدل بيدك الخير بك على كل شيء قدير ثم يعطيهم ايش يعطيهم هذين البيتين بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أننا لاحقان بقيصرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر بكى صاحبي هذه اللي البيت بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه البيتان لمرأ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا او نموت من قال, قال مذهب الكسائي مذهب الكسائي ان او هذه ناصبه للفعل بنفسها وذهب قول من الكوفيين منه من الكوفيين الفراء الى انهم تصاب بالخلاف والخلاف ايضا عامل معنوي وعامل معنوي ضعيف وذهب البصا قال ومذهب البصريين وذهب البصريين ان او هذه هي العاطفه هذا هو الصواب والفعل بعدها منصوب بان مره وهو الصحيح ماذا تكتب بعلم وجوبا وجوبا وشوفا لأن الظره وقد ظنت معاني أوفها في في هذين البيتين بأو خير أبح قسم وأبهم بأو خير أبح قسم وأبهم وفي شك وإضراب تكون ومثل ولا وواو أو لنصب بإضمار لحرف لا يبينه بإضمار لحرف اللي الله يبينه ما هو هذا الحرف أهم أضمره وجوبا اعيد البيتين قال بأو خير أبح قسم وأبهم وفي شك وإضراب تكون ومثل ولا وواو أو لنصف بإضمار لحرف اللي الله يبينه بأو خير أبح قسم وأبهم وفي شك وإضراب تكون ومثل ولا ووا من اول النصب باضمار الحرف لا يبين ما هو الحرف هذا الذي لا لا يتضح وإنما يكون مقدر ان مضمرة وشوفا قال ا بالمد هذا حرف من حروف النداء نأخذه قال حرف من حروف النداء حكاه وذهب الكوهيون حكاه وزع ابن عصور أنه للقريب أنه للقريب كالهمزة وذكر غيره أنه للبعيد وهو الصحيح لماذا يا اخوه لأن فيه مد الصوت ومد الصوت ما يحتاج لمد الصوت لل... يعني للقريب قريب تقول لا أم محمد أما البعيد آه خالد بعيد من بعد قالوا وهو الصحيح لأن سيبويه ذكر رواية عن العرب أن الهمزة للقريب وما سواها للبعيد والله أعلم يعني هذا هو الاستعمال العربي أن أحرف الندى كم عددها أحرف الندى كم عددها ثمانية ثمانية يعني واحد للقريب وها ماذا الهمزة وما عداها للبعيد هذه الحكاية من نقلها نقلها سيبويه عن العرب مشافهة نقلها سيبويه عن العرب مشافهة ذكر الرواية عن مشافهة للعرب بهذا ان شاء الله ان نرزقكم الله خير